الذين انعمت عليهم غير الله رآني قص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإن له دو رحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسبع الموتى ولا تسبع الصم الدعاء إذا بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقفون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأُجِمْ مِنْ مَن يُكْذِبُ بِآيَاتِنَا تَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جاءوا قال وَلَمْ تُحِقُوا بِهَا علما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 وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من لَتَرْتَفِعَنَّ لَهُمْ قَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ شَاءَ أَمْ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فكبت وجوههم فِي النَّارِ هل تجوزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد التي حرمتها ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أسلو القرآن فَمَنِ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وما ربك بغافل عن ما تعملون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 الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير لا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون ولا تدعوا الله إلى هم آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع.